والدالين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من أو من عسا عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزنوا فوساكم ولا تنابزوا بين القانب مثال اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون يا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 ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إِنَّ الله عليم خبير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لحراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن اسلمنا ولما يدخل لي ما نفي قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا ينتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض